رحمة الله من الشيطان الثفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسلعين Nasıl var الله صم أو أو عن علمنا يا أبد خيان أو تخو أو تعفان يا فإن الله كان عفوًا كان عفوًا قديمًا إن الذين خونا بالله يعصون إن الذين خونا بالله يعصون يعيدون أيه وَيَقُولُ نَوحٌ إن آمَنوا بالله وهو الصّمد ولم يفَرِقوا بين أحدٍ منهم ولا يَسَفَّيُن المُجْهُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِسْقَالُكَ أَنْتُ الْكِتَابَ أَنَا أَتُنَزِّل عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا سَأَكْبَرُ وان اخذن الله جهوا واخذت طول صاحب ثم اتخذ عجلا من بعد ما جاء الهول يا بعد ذلك موسى فَعَلَى فَرْقِ الْاِقْتِاعِ بِبِيثَاقٍ وَقُلْنَا لَنْ تَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا أَفَلَا نَعْلَمُ لَأَنَّهُمْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِخِيَاءٍ وَلِيَاً فَبِمَا عَمِلُوا ضل... فَبِمَا لَقَطَهُ مِيثَاقُهُمْ وَكُفِرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَطَعِيمُ الْأَبِيَا بِغَيْرِ حَقٍّ وقلب وقولهم قلوبنا أَن يُخْرِجُوهُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَالطَّمَرُ وَيُقَمِّرُ وَيُقَمِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُبْنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَضِيهِمْ عَلَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَظِيمِ أَفَأَرَدُوا أَن يَجُنَّدُوا مَسِيحَ عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ وَهُوَ رَسُولُ الله سَلَامٌ وَلَكِ يَا شَبِيهَ هَذَا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ بَل رَّبُّهُم بِهِ عَلِيمٌ إِلَّا الَّتِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَا قَدَرُهُ يَقِينًا ۚ اللَّهُ إِلَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَإِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قبل ويوم القيامة يقول عليهم شديدة فَقَضَرْمِمُ مِنَ, من الَّذِينَ نَادُوهُ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَتْ لَهُمْ وَجْهُ الشَّمْسِ مَعَ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَأَخْذِهِمْ رِبَاعَةً وَأَنْهُمْ وَأَكْنِيْمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَنْطِ وَأَعْطَدَ أنيما لكن عاصمون في العلم ومنهم والمؤمنون يؤمنون بما هو عازل إليك وما هُوَ عازل عن قمرك والمقيمين الصلاة والمُطّورن السكاة والمؤمنون يؤمنون بالله والمؤمنون بالله واليوم الآخر هُؤلاء أجوه ناضِمة، ولا إِحْسَانُ تِيمَ أَجْوَنَاضِمَةٍ إِنَّ أُوحِينا إِلَيكَ كَمَا أُوحِينا إِلَى نوحٍ وَالنَّبِيِّ لَم يَبْعَدِهِ إِلَى إبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَعِيُوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ رسولنا <تصنع> قد قصصنا عليك رسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولنا لم نقصصهم عليك وكلما الله موسى وكلما الله موساد كلمات الذي انتا يكون للناس على الله حجته بعدهم وقال الله عزيز الحكيم لكن الله يشهد بما انزل اليك ظلم بعلمه والملائكه يشهد وكفى بالله اسْمِ اللَّهِ أَضَلَّ وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَهْدِي إِلَّا فِيهَا أَبَدًا